رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَمَّا لَهُمُ الذِّكْرَىٰ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مُبِينٍ ثُمَّ تولوا عنه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا هم تقنون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم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 إنهم جند مفرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 ذين ولقد اخترناهم على علم من على العالمين وانتيناهم من الايات ما فيه برا مبين ان هؤلاء يقولون ان هي الا موتنا الاولى وما نحن بمن أحبتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوت بعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا الرحمن الرحيم الله ان الرحمن الله انه والعزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاليم كالمغلي في البطون كظل الحمى خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَهَارِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ ان الْمُتَّقِينَ فِيهِمْ مَقَامٌ أَمِينٌ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 ثُمَّ نُمَثِّلُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ